خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير ما اصاب من مصيبه الا باذن الله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 waar Allah wil, zal hij toelaten. O, jullie die geloven! Ik zeg je dat wa en kinderen wa is. Dus wees voorzichtig